كالعاده اديك النقاط العمليه علشان القران يدخل قلبك انت محتاج ايه اول حاجه محتاج تعظم القران القران يبقى في قلبك اعظم شيء كان السلف يكرهون ان يصغروا المصحف ما يقولوش مصحف ما يقولش يعني مصحف صغير ما يقولش كده من تعظيمهم وكانوا يقولون عظموا كتاب الله وكان يوسف بن أسباط يقول من قرأ القرآن ثم أثر الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوة ما تقرا اشتغر قرآن والقرآن بيقولك قل متاع الدنيا قليل وهنت تبقى بتسعى في متاع الدنيا الكثير يبقى أنت بتستهزئ بالقران يقول فهو ممن اتخذ آيات الله هزوة لذلك إياك ان تعظم شيئا حقره القران حكي عن سفيان بن عيينه انه قال من اعطى القران حقه فمد عينيه الى شيء مما صغر القران فقد خالف القران الم تسمع قول الله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى قال سفيان بن عيينة رزق ربك خير وابقى القران القران خير وابقى هو ده انما غير كده يبقى حبطه على الدنيا وطالما حطيت في قلبك الدنيا يبقى القران مش هياثر في القلب يبقى لازم تعظم القران شقيق البلخي كان يقول عملت في القران عشرين سنه انا عطت اقرا قران عشرين سنه لغايه ما فهمت الدنيا ايه عرفت الموضوع ايه هما كلمتين آدي آخرت موضوع القران كله فهمت ان القران ده بيقول لي ايه حتى ميزت الدنيا من الاخره فاصبته في حرفين خلاصه القران عندي في ايتين وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى بس اي حاجه هحصلها من الدنيا وهيكون حظ النفس فيها أن أنا عايز دنيا عايز دنيا وفي الأخير قلص أضحك على نفسي وأقول أنا حطت الدنيا في إيديا وهي في قلبي يبقى وما أوتيتم من شيء فما تعال الدنيا وزينتها خدت دنيا إنما وما عند الله خير وأبق يبقى أسعى لإيه أسعى لأنهي سكة يبقى هو ده تعظيم القرآن يبقى تعتبر القرآن ده كنزك الحقيقي فلا تفرط فيه سيدنا عمر كان مرة قدم خراج يعني جه النصيب اللي كان يأتي للدولة الإسلامية من العراق فخرج الغلام اللي كان بيعمل مع سيدنا عمر فقعد يعد الإبل اللي جت فقال له ما شاء الله دول أكتر من اللي قالوا لنا عليه جت بزيادة فقرأ الفتى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا البس دي حاجه الواحد يتهنى بيها انه قالنا خير كتير حيفيد الامه دي حيفيد الناس دي فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فقال عمر كذبت ليس هذا هكذا الايه دي مش في الحته دي الايه دي انت غلط طب ليه بس قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما نجمع يبقى مش بفضل الله وبرحمته إنما بفضل الله وبرحمته بالهدى والسنة والقرآن القرآن هو اللي تفرح به القرآن لو دخل يحفظك ويصونك فأنا عايز أصون قلبك علشان ما تقعش في الفتن دي يبقى رقم واحد عظم القرآن اتنين اسمعوا كأنك بتسمع من ربنا كان محمد بن كعب القرض يقول من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله كان سالم الخواص يقول كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة خذوا الوصفة دي في الختاب كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة فقلت لنفسي اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله إيه را كيرا وتقول إيه لو ده بصوت النبي حيبقى عامل إزاي فبيقول فجاءت حلاوة قليلة فقلت لنفسي اقرئيه كأنك سمعتيه من جبريل قال فوجدت لها حلاوة أكثر من المرة الأولى. قال فقلت لها اقرئيه كأنك سمعتيه حين تكلم الله به. قال فازدادت الحلاوة كلها. فالأنس بالله في شيئين في العلم والقرآن. يا حبيبي في الله هل تريد الجنة؟ هل تريد الفوز في سباق الجنة؟ قال كعب الأحبار في قول الله والسابقون السابقون من اللي حيسبق في سباق الجنة؟ قال أهل القرآن إذ هم أهل الله وخاصته وجبنا العمل عايزين نضاعف ورد القرآن بتقرأ جزء خليهم اتنين لله ضعف وردك بتقرأ حزب خليهم جزء بتقرأ ربع خليهم ربعين بتقرأ صفحة خليهم صفحتين زود في تلوتك للقرآن وكشكولك بقى وتروح كاتب آية استوقفتني الآية اللي دخلت قلبك ايه ويا سلام لو تحفظها آية وتصلي بيها في الليل وتعمل بقى الكلام اللي احنا كنا عادين نقوله طول الدرس ده وتقعد تعيد وتزيد في الآية تقولها مئة مرة مئتين مرة مش بالعدد هي باللي أثرها في قلبك والله لو تداويت هكذا بالقرآن لينصلح أمرك أسأل الله تعالى أن يطهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل متعة القرآن جنة في صدورنا اللهم متعنا بالقرآن كل ساعة اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين